عشان الله عليكم هذا السلام يقول هل من كلمة توجيهية للمرأة المسلمة في استغلال شهر رمضان أنصح كل امرأة أن تعتني من يال أشكال المبارك قطعة اللحظة اللحظة وتوصيل على وتعويد الأطفال على قراءة القرآن وصلاة التهذب وأن تصلي الصلاة في المنزل وأن تقول ذلك الرقابة حازنة على الناشئة وعلى البنات في الفرقة الأولى وأن تخلد الرقابة حتى حشادك صلوات الصلاة. التي من شأنها أن تفسد أحوال الناسية وأن تشهر بناتها بل وغيرها الناس تعقبون والبنين إذا تعقلون إذا كانت لا تسيطر عليهم تخبرهم أنها تتظنروا آباء والله على الآباء يتعاون ما بينهم وديو المرأة في حسن رقابة على هذه الناسية فإنهم في يقولون كما شاول تفلتوا اتخذوا القرناء شو؟ إما فا اتخذ القرناء في تنفع وغلوم او فا اتخذ القرناء في جفاهم والسراح فنشف عن ذير الله وسد بين الغابي المتنفع وبين جافي المعيش والآباء لهم سأمر في ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من موجود إلا ويلد على فقر فآبواء يوجسان أي يهوذان يعود رسولنا يعني, رسول يعني الآباء من أعظم أسناب صلاح الأبنى وقساب الأبنى